ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته هذا من شعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن تُنفسي فوق الليث وغثر لم انه هو الغصر الرحيم قال ربي بما انمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي سَنَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَمَّا مَوْسَى إِنَّكَ لَأَنْتَ الْمُدِيرُ فَلَنْ نَأْرَادَ أَن أَرْادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ